نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده رسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم مبالك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الحبة في الله فقد روى الإمامان البخاري والمسلم. ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك انزل فقال صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمعه من غير وفي رواية إني أحب أن أسمعه من غير يقول المسعود رضي الله عنه فقرأت النساء يعني سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا لك على هؤلاء شهيدة رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وسلم وفي رواية حينما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا ذك على هؤلاء شهيدة قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود قال لي كف أو أمسك فرأيت عيناه تذرفان وفي رواية فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان وفي رواية أخرى فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان وفي رواية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فآياتنا التي سنقف معها في هذا اليوم يقول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فهذه الآية أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم استشعر المسئولية العظمى والأمانة الكبرى فأمر عبد الله بن مسعود أن يتوقف عن القراءة وإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان أو تهملان أو تسيلان بالبكاء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية في سياق ما سوف أو في سياق بعض ما سيحدث يوم القيامة، لأن إحنا يعني كما تعلمنا من فضيلة الشيخ طارق منير حفظه الله، حينما نريد أن نفهم معنى آية ننظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها فالآية التي قبل هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤدي من لدنه أجرًا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذره سبحانه وتعالى الله عز وجل نزه نفسه عن كل النقائص والعيوب والظلم من النقائص ولذلك في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلم أو فلا تظلم كلاهما صحيح فالظلم من النقائص وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها فالله تبارك وتعالى حينما يعاقب يعاقب بالعدل وحينما يثيب يثيب بالفضل سبحانه وتعالى فالذي يعمل سيئة فعليه كم هو جزاء سيئة ومن يعمل حسنة فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضعف لمن يشاء هذا فضل الله عز وجل وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وهذه الآية فإن الله لا يظلم مثقال ذرة هذه أحد أو إحدى الآيات التي قال عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في سورة النساء ثمان آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت سيدنا عبد الله بن عباس أقول في سورة النساء نزلت فيها ثمان آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت طب إيه هي الآيات الثمانة ركز كده في الآيات عشان نشوف إيه الرابط الذي يربط هذه الآيات بعضها ببعض الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الثانية قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف الرابعة إن الله لا يظلم مثقال ذرة اللي احنا التي نحن بصدده إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنتين يضعفها ويؤدي من لدنه أجرا عظيما الخامسة قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما السادسة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء السابعة ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما الثامنة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ايه الرابط اللي بيربط كل هذه الآيات مع بعضها ايه المعنى المشترك سعة رحمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يعذب عباده انهم اطاعوا وانهم امتثلوا امره واجتنبوا نهيه فالله عز وجل يعذب عباده ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فالله يريد لعباده ان يتوبوا ويريد لهم أن يخفف عنهم ويضاعف لهم الحسنات ويغفر لهم ما دون الشرك سبحانه وتعالى وهو رحيم بهم سبحانه وتعالى وحينما يستغفرون الله تبارك وتعالى فيغفر الله عز وجل لهم كل هذه الآيات تدل على معنى مهم وهو مسألة إيه؟ مسألة سعة رحمة الله تبارك وتعالى فأنت تتعامل مع رب رحيم ما أعظمه من إله وما أرحمه من إله سبحانه وتعالى فهذا أيضا في سياق يوم القيامة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها لا يظلم مثقال ذرة طبعا بالنسبة للكفار الذين سوف يعذبون لا يظلمهم الله سبحانه وتعالى أما المؤمنون وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيم فجاءت الآية التي تليها وهي التي ذرفت عندها عين النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني كيف الحال؟ وكيف حال الناس في هذا الموقف العظيم، موقف القيامة؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يعني يجئنا من كل أمة بشهيد. يعني جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم. قال الفسرون أي نبي هذه الأمة. يعني من كل أمة يؤتى بن بنبيها لكي يشهد عليها. يقول حفظ بن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأله فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم, يعني عليهم السلام كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها يعني الأرض اللي هي أرض المحشر ووضع الكتاب اللي هو كتاب كل إنسان التي تكتب فيه حسناته وسيئاته وجاء بالنبيين والشهداء هنا كلمة الشهداء المفسرون لهم فيها قوله قول القول الأول أن الشهداء المقصود بهم الملائكة التي تشهد على الإنسان بأعماله التي عملها كما قال الله تبارك وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يعني يشهد عليه والقول الثاني قال إنه الشهداء اللي هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ولعل القول الأول هو الأرجح وقد بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقال الله تبارك وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرة للمسلمين. فالأنبياء هم الشهداء على أقوامهم. طيب وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكلمة هؤلاء هل هي هل المقصود بكلمة هؤلاء اللي هو اسم الإشار كفار مكة وقريش في هذا الوقت؟ أم المقصود به, به به كل الأمم السابقة بكل القولي قال فريق من المفسرين فبعضهم قال أنه جئنا بك شهيدا على هؤلاء يعني على قريش وعلى اهل مكة ومن العلماء من يرى أن المراد بقوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني جئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء بأنهم قد بلغوا رسالة الله ولم يقصروا في نصيحة قومهم والآية تحتمل كل المعنين وكل المعنين صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على هؤلاء المخاطبون وهو أيضاً شهيد بل أمته أيضاً شهيدة تشهد للأنبياء السابقين وروى الإمام بن جرير الطبري أثراً عن الإمام السدي ومن جهبذة التفسير قال في تفسير هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال إن النبيين يأتون يوم القيامة منهم من أسلم معه من قومه الواحد والاثنان والعشرة وأقل وأكثر من ذلك لأن في حديث الرسول عليه السلام حديث المشهور هو السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في أوله في أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاؤ يوم القيامة بالنبي وأسلم معه الرهت الرهت اليوم من ثلاثة إلى تسعة والنبي وأسلم معه الروهيت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد هو النبي أرسله الله تبارك وتعالى ولا يؤمن به أحد ليس تقصيرا منه ولا تفريضا في أداء حق الله سبحانه وتعالى ولكن هذه سنة الله عز وجل فيؤتى الأنبياء حتى يؤتى بقوم لوط صلى الله عليه وسلم لم يؤمن معه إلا ابنتاه فيقال لهم هل بلغتم ما أرسلتم به فيقولون نعم لأن الله قال وتعالى الذين أرسل إليهم ولنسألن إيه؟ المرسلين يعني حتى المرسلين سوف يسألون عن أقوامهم هل بلغون فيقولون نعم فيقو فيقال من يشهد فيقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم ان الرسل اودع عندكم شهادة فبما تشهدون فيقولون ربنا نشهد أنهم قد بلغوا كما شهدوا في الدنيا بالتبليغ فيقال من يشهد على ذلك فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم فيشهد أن أمته قد صدقوا وأن الرسل قد بلغوا فذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا إيه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد صلى الله عليه وسلم فقول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يشعر المسلم بعظم المسؤولية وعظم الأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من كان حريصا أشد الحرص على أمته وحريصا أشد الحرص على هداية قومه عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد يوم أحد كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كسرت ربعيته صلى الله عليه وسلم أسنانه وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتل فهذا أمر إيه؟ أمر شديد فتقول له هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم يوحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وإن أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد يا ليلي ابن عبد كلال في الطائف فلم يجبني وصلطوا عليه سفهاءهم وأطفالهم وألقوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدمية قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم فيقول فانطلقت وأنا هائم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب قرن الثعالب بينه وبين الطائف يعني عدة كيلومترات لم يعني يفكر في شيء صلى الله عليه وسلم يقول فاذ بملك الجبال قد أرسله الله عز وجل إلي ومعه جبريل قال جبريل السلام عليك يا رسول الله إن الله أرسل إليك ملك الجبال فمره بما شئت فقال ملك الجبال يا رسول الله السلام عليك إن الله أرسلني لإن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين يعني الجبلين لو أردت يعني بالبلد كده نطرقها فوق دماغها لانجئت الاطباقنا عليهم الاخشبي إِنَّ الله قد سَمِعَ قوم قَوْلَ قوم كلك وَمَا وما رد عليك لانجئت الاطباقنا عليهم الاخشبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه قال عليه الصلاه والسلام لا بل أرجو الله عز وجل أن يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك يخرج من ولا من ابنائهم من فهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤولياته. النبي صلى الله عليه وسلم يسعد سعادة بالغة حينما يؤمن صبي يهودي. رضى الله تعالى يذهب لزيارة اليهودي. آآ آآ هذا اليهودي اللي كان يؤذن النبي عليه السلام والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذهب لزيارة هذا اليهودي. فجد الصبي يعني نفسه تقاقع يعني خلاص في سكرات الموت. فيدعوه إلى الإسلام. فالصبي يعني الصبي ينظر إلى أبيه اليهودي. الذي لم يسلم فيقول أطع أبا القاسم معينه كان بيؤذر رساله السلام وهو كافر يهودي ولكنه يقول له أطع أبا القاسم فيقول الصبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يموت فيسعد النبي صلى الله عليه وسلم سعادة بلغة ويقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار فشوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وأن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا من أصحاب الجنة ولا يكونوا من أصحاب النار كل ذلك دل على المسئولية العظيمة التي يتحملها كل مؤمن وهذا مما فضل الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة الله عز وجل فضل هذه الأمة ليس لمحاباة وليس لنسب وليس لأي شيء وإنما لأمر مهم وهو قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيه السبب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فقدم الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف. النية ممكن عن الإيمان بالله مع أنه لا يقبل إلا بعد الإيمان بالله لأهميته وفضله. فكل مسلم مطالب أن يأمر بالمعروف. أنا ممكن وطبعا بالضوابط الشرعية. يعني كل مسلم مطالب أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هو مسؤول. كل مسلم مسؤول عن دين الله عز وجل. يدعو. لو شفت واحد بيعمل حاجة غلط، أقول له هذا خطأ، حرام لا يجوز. رأيته يترك واجبا تعالى كل كائن يصلي. فكل مسلم مطالب أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كل مسلم يدعو. الرسول عليه قال بلغوا عني ولو آية وكل مسلم يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وفي فرق كبير بين الدعوة الدعوة والفتوى. في فرق بين الدعوة والناس كده نفكر أن الدعوة هي الفتوى أن هو بقى شيخ يعني ويفتي ويتكلم في الحلال والحرام. لا. هناك فرق بين الدعوة والفتوى. كل مسلم مطالب أن هو يعمل إيه؟ أن يدعو. لكن ليس مطالبا أن يفتي دلوقتي كله بيعمل ايه كله بيفتي فكل واحد يفتي اقول بالله توفيقه والحلال حرام يجوز يا عم مش مش شغلتك لكن انت لن تعجز ولن يعني الامر يسير انت تقول له الله تعالى نروح نصلي جماعة تعالى نقرأ قرآن تعالى نحضر درس الفجر نسمع كلمتين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإذا فهي مسؤولية عظيمة ولذلك استشعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم في قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة ثم الآية التي تليها قال الله تبارك وتعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا تخيل بقى معصية النبي صلى الله عليه وسلم إن ال ال الذي يعصي النبي عليه الصلاة والسلام وينصرف عن تعاليمه يتمنى يوم القيامة أن يدفن في الأرض ولا يكون كالتراب يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إذا فالآية التي توقفنا معها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسن وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.